وَلا قَئةَن لُ قُمان الحكمَةَ أَشْقُر للِله وَلا قِآةَ م قُم الحكمَةَ أَشكُ ومن كفر فان الله حميد ومن كفر فان الله غني حميد